في الدنيا والآخرة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 ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمعافرة بإذنه ويبيّن آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل مسا في المحيض فاعتزل مسا في المحيض ولا تقرضهم حتى يطهر فإذا تقهرن فأتوهن من حيث أنركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتقهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم مناقوه واعلموا أنكم ملاقمه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم